بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنْهُم ررجَلًَا كَثِيرَ وَنِسَ وَاتَّقُ اللهَّه الذي تَسَ أَلونَ بِهِ وَالْأَررحَامَ إِ اللهَّه كانَان عَلَْيكُم رَقيبَ وَآتُ التَمَ أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم مِنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم. ذَلِكَ أَدْنَى yet they were no oczywiście as poor, and the people will only keep their products like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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, فإن آنستم منهم رشدا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وَكَفَى ٱللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّنْ مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 فإِن كَُّ نِسَ أَمْ فَوْوقَثْ نَتَيْنِ فَلَهُ ثُلُثَ مَا تَرَك وَإِن كَانَت وَاحدَةَ فَلَهًا نِصْفْ وَلِأَبَ وَإْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَُ السّدُسُ مِ تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدَاء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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَذَذَكَ الْفَوْوْزُوْزُلَ الْرَا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 انكم فايشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم faaduhuuma fa in taaba wa aslaha إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ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 فَإِن كَرِهْتُمُهُ فَنَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا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 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقً غَلِيضًا وَلَا تَنْكِحُو مَا نَكَحَ أَبَا أُكُمْ مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِلَا مِمَ إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُ إِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجورِكُم مِن النِسَ إِكُمُ اللَّات دَخَلْتُم بَِّ فَإَِّم تَكُوا <تصفيق> دَخْلتُم فَإِلم تَكُوا دَخَلْلتُم بِهِ فَل جُنَااح عَلَيْكُم وَوحَلَ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وَالْمُحصَناتُ مِن النِسَ إِلَّا مَا مَلَكَت أَمَانكُم كتابابَ اللهَِّ عَلَكُمْ وَوحَِّ لَكُم ما وَرَ أَذَلِكُمْ أَن تَبَتَغوبِ أَموَالكُمْ محُحصِنينَ غيرَ مُسافِحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أُجُورَهُمْ نَفَرِيضَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 114. إن الله كان بكم رحيما 115. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا 116. وكان ذلك على الله يسيرا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 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كُلِّ شيء شهيدا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفُْم شِقااطَ بَيْنِهِ مَا فَبَعثُ حَكَمَمْ مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَم مِن أَهْلِهَا إُردَ إصْلَاحَ إ يُردَ إِصْلَحَي وَفّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِ اللهَّهَ كانَانَ عَليمًا خَبيراء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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَايَضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِلًدُهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا أُولَٰئِكَ شُهَدَاءُ يَوْمَئِذِنْ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 وَإِن كُتُم مَرضَّ أَو علىى سَفرَرٍ أَجَ حَدُ مِنكُم مِنَ الغ إط أَولا مَسُم أَلا أو مَسْتُم النسَ أَفَلَم تَجد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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عما ويضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم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 ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ comfortably we answer what we have done to you możグウ phidth So we will be giving her 22 or let's rip them as وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِسْمًا عَظِيمًا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 فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا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 يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا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 إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم, وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أعرضهم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 نبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله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 فَٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظيماً.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 وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ, لنا من لدنك نَصِيرًا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 َلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ إذَا فَريقُم مِنْهُم يَخْشَوْن النَّاسَكَ خَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَ وَقَاوا رَبَّنَ لِم كَتَبَتَ عَلَنَ الْ القِتَلَ لَلَا أَخْخَرْتَناَ إِلَى أَجَلِم قَريبَ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 مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّا فَمَ أَسَلْناَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيضاء وَقُُ نَطوعَةُ فَإِذاَا بَرَزُ مِنْ عِدِكَ بَيْتَطَائِفَةُم مِنْهُم غَيْرَ الذي تَقُول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 تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَتَيْنِ يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَتَيْنِ يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة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 وَكَانَ اللهَّهُ عَمًا حَكِيمَا وَمَيْ يَقَتُ الْمُؤمنِنًا مُتَِّدًا فَجَزَ أُهُ جَهَّ مُخَالِدًا فيِيهَا خالدًا فيِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلعَنَهُ وَأَعددَّ لَ عَذاَابًا عظِيمَا Ya Ayuhaladzine amanū, ida dharabtum fi sabyil illahi fata bayyanū, fata bayyanū, wala taqūluu limen alqā ilyikumu sselam lest mūmina, tabatagūn aradha alhaa atidūnyya fāindallāhima gāanimu kathīra كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون مِنَ المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 وَلَا تَهِنُوا فِي بَتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أن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 وَمَ يَكْسِبَ إِثْمًَا فَإِن ماَا يَكسِبُهُ على نَفْسِ وَكَانَ اللَّهُ عَليِيمًَا الحَكمَ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 طائفه منهم ان يضلوك لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرون كما شيئ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 وَإَدَعونَ إِلَّا شَيطانَ مَريدَ لعَنَهُ اللَّ وَقَالَ لأَاتَّخِذًاَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصبَ نَّفْرضَ وَل أُضِللَّهُم وَلَأُمَنَّّهُم وَلَآمُرًاهُم وَلآمُرًاَّهُم فَلَ يُبَتتِكُن آذَانَ الْأَن آمامِ وَلَآمُرًاَّهُم فَلَ يُغَييرٌَّ خولْقَ اللهَّ وَمََاتَّخِذِ الشَّيطانَ وَلَم مِن دُون اللَّهِ فَقَد خَصَِ خسر خُصرانَم مُبِينَ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 والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيلا.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 وَمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وهو محسن, وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنِّي النِّسَاءِ إِلَّا تِلَاتُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ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 وَإِنِ مرأَةٌ خافَت مِن بَعَهَا نُشزًا أَوْ إعْرَضًا فَلَا جُناحَ لَيْهِمَا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمَا أَ يُصْلِحَابَيْنَهَُا صُلْحاء وَصُلْحُ خَير وَُحظِرَةِ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 نفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا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 قالُ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصيبُ قالَاُ أَلَم نَسْستَحوذ عَلَكُمْ قَاُ أَلَم نَسَْحوِذ عَلَْكُمْ وَنَمْ مِنَ المُؤْمِنين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 وَمُكْثُ سَلا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلاَ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا وَلا إِلَهَ إِلَّا هُؤُلاَءِ والضلال لله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله <مبينا>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 وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بالسوء.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 لَهُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَرَفَعْناَا فَووقَهُ مُ الطّورَ بِمِي فَاقِهِم وَقُلْناَا لَهُ مُدَخُلُ الْبابَ سُجَّدَوا وَقُلناَا لَهُم لا تَعدُوا فيِي السَّبَت وَقُلناَا لَهُم لا تَعْدُوا فيِي السَّبَةِ مِيثَاقًا غَليضَاء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 بِه قَبَلَ مَوْتِهِ وَيَومَ القامَتِكُون عَلَيْهِم شَهيدَا فَبِغُلمِم مِنَ الذيذ نَهَادُ حَرَّمنَا عَلَيهِمْ طَيباتٍَ أحَِّت لَمْ حَرَّمنَا عَلَيهِم طَيباتٍَ أحَِّت لَهُم وَبِصَدِّهِمْ عَ سَبيل اللهَّهِ كَفاء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 Айна илэйка кама ауҳина ила нуҳин ва аннабиин мин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 وَكانَ اللهَّهُ عزيِيزًا حَكِيمَا لكن الللههُ يَشحَدُ بِمَا أَنزَلَ إلَكَأَزَ لَهُ بِغِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْحَدُون وَكَفَ بِلَّهِ شَهدَ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 وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُتُبٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْفَيَيَنْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍّ عَلِيْنْ